يا من شده بالك وينك والحسبتهم علي يا ليلي يا ليلي او والحسبتهم على الغير صفو طالي اه انا مسافر الليل أنا مسافر الليل أنا مسافر الليل سعفر الليل ولو عادر البعدنا أنا بحل صفرة الطوق وعيد الغرب صعب وقدر مدور وعن ضئم وعذابي من المسعود وعن ضئم وعذابي من المسعود ولو أدر البعد نار أنا بهالليلة قطار يا واحو الأشتكيل أنا مسافر الليل يا واحو Yeah. Okay. كم بعنا العيون، وبدمائهم ما معقول أبي فرقيت ما معقول انا مسافر اللي يا راح والعشتكي انا مسافر اللي